Book 2. 8030 35 35 in I Jeg vil gerne bestille en tur til Men احجز لي رحلة طيران إلى أثينا. من فضلك. احجز لي رحلة طيران إلى أثينا. هل هذا طيران مباشر؟ هل هذا طيران مباشر؟ من فضلك. مقعد؟ بجانب النافذة غير المدخنين من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين جاي ويل gerne bekräfte min من فضلك أريد تاكيد الحجز من فضلك أريد تأكيد الحجز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 متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Er هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ Nei, لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط ونور لانر vi؟ متى نهبط؟ متى نهبط؟ ونور <تصفيق> ارودا؟ متى نصل؟ متى <تصفيق> نصل؟ ونور går دا ان بوس تي سنتروم. متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ <تصفيق> هل هذه حقيبتك؟ هل هذه حقيبتك؟ <تصفيق> هل هذه شنطتك؟ هل هذه شنطتك؟ أعته دين هل هذه أمتعتك؟ هل هذه أمتعتك؟ وماي كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ كم أخذ معي في الطائرة؟ 20 كيلو. 20 كيلو. 20 kilo Hvad? Kun 20 kilo? Kæm? Faket 20 kilo? Kæm? Faket 20 kilo? Vær venlig at gå ind på www.book2.de for at se bøgerne og for at downloade den sidste nye version.